لكاد تميز مِنَ الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا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 إن الذين يخشون ربا بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 ان هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه بل تجوف في عتم ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا اهدا ام من على صراط قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدت قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن 17. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 18. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين 19. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا مَن يَأْتِكُم بِمَا إِن